قوم مسرفين، وكم أرسلنا من نبي في الأولين، وما يأتهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون، فأهلكنا أشد منهم، بقشو ومضى مثلا الأولين.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 وَالَّذِينَ أَزَلْنَ مِنَ السَّمَايِ مَا أَنْبِقَدَرٍ فَأَمْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتَةً كَذَلِكَ تُفْرَجُونَ وَالَّذِي قَلَّقَ الْأَزْوَاجَ فُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ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 وكذلك ما أقسَلنا من قَدِّلك في قرية من نذير إلا قال مترفواها إِلَّا قال مترفواها إن وجدنا آباءنا على أمته وإن على آثارهم مقددو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 بعضا سخرياً ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من بالضوء ومعالج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَفْتِنُونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إن ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم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 وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهددون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا ينكثون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 من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستقف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفون انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا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 innahu illa 'abdun an'amna 'alayhi waj'alnahu matalan li bani isra'il walawnasha'a laj'alnana minkum malaa'ikatan fil ardi yakhlufun wa in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 بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عباد لا قوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون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 لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم قالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا الظالمين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 Pätähömjä rodoi, labu, حَتَّى joo, labu, الَّذِي mahumulla, وَهُوَ الَّذِي فِي joo, joo, وَفِي الْأَرْضِ joo, وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ